إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وخود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 فئة تقاتل في سبيل الله وغفرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعذرة لأولي الأبطار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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الطابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط دَعِ إِلَهًا إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا أَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيَمْ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْتُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَسَّنَتْهُمْ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 ويقُتُلونَ الَّذينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْصِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذابٍ أليمٍ أُولَئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَافِعٍ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 وإنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم لَيْومَ الْعِبَّةِ فِيهِ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 لا يتتقى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلَ ذَلِك فَلَيْتَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي ثَمَّ كُنْتُ مُظْلِمَةً وَإِنِّي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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت البلائكة يا مريم إن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 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ومن المقربين.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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا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 ومن أهدي الكتاب من إن تأمنه بقرار يؤدّيه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّيه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّيه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 قُلِ اللهُ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْخُذُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تراونه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاتقون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 قل فأتوا بالثورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل قدق الله فَتْبَعِلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ هَٰذِهِ آيَاتٌ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 كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب ما تكفون بأيات الله والله شهيد على ما تعملون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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهدائك لهم عذاب عظيم يوم تبعط وجوه وتسود وجوه أَمَّا الَّذِينَ نَسُوا وَضَّلَتْ سُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ يُضَاءُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فَاخِصُونَ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 بُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاك من الملائكة منزلين بلى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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُونَ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا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 والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمون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 وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين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 قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ سَل أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلْبُتُمْ عَلَى آثَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَنُيُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ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 Faatahu Allah thawab dunia وحسن ثواب بالآخرة وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غما بغم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 لعهد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة وَقَائِفَةٌ قَدْ أَغْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ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 <تصفيق> انَّ الَّذِينَ تَعَلَّمُوا مِنكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا وَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَالَ جَمْعَهُ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّيْعَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَكُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْذَفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَتَرَعْنَاكُمْ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 لَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوك وعذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 النار وأدخل الجنة فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْبُرُور لَتُبْلَعُ النَّفْيِ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 tak dihitunglah الذين يفرحون بما bersukacita ويحبون apa يحمدوا بما لم يفعلوا فلا suka بمفازة من العذاب ولهم عذاب tidak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 ويتفكرون في طلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل رَأْفَ قَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جناتي. تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 وَشِيعًا لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله صابر وراضق اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون